فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا.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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة